بوك تو فايف ان سيستغ خمسة وستون خمسة وستون وند النفي اثنان النفي اثنان اس دي رن دير هل الخاتم غالي الثمن؟ هل الخاتم غالي الثمن؟ نيا، هاي كوس مار نت ين هندرت يروز لا، يكلف مئة يورو فقط لا، يكلف مئة يورو فقط مار أكيد نت فيفتخ لكن معي خمسون فقط لكن معي خمسون فقط. Is jy هل صرت جاهزا؟ هل صرت جاهز؟ Nee, nog لا، ليس بعد. لا، ليس بعد. Maar ek sal binnekort لكن سأجهز حالا. لكن سأجهز حالا. wil jij هل تريد مزيدا من الشوربه؟ هل تريد مزيدا من الشوربه؟ nee, ik wil لا لا أريد أكثر لا لا أريد أكثر maar nog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 صار لي شهر واحد وقد صرت اعرف الكثيرين وقد صرت اعرف الكثيرين غان هل تسافر غدا الى داركم هل تسافر غدا الى eers die naweek l s fagt in die uitle die weke la fagt in die uitle die weke maar ek sal sondag terug wees هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ 17 سي لا هي الان بلغت السابعة 17 لا هي الان بلغت ال17 ولكن Qad sara leha sadieq? Walakin qad sara leha sadieq? Besoek bo.ok.de vir die klanklaars en tekst.